يا نتي ما صبات محمد سلام يا يا يا, يا, يا نتي ما صبات محمد أمن السلام يا نسيم لو سلام Wala Allah Zanat Yatma a uh -huh. او موناو كن نا نا It is in the